من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم كرمنا بنور الفهم وخلنا من ظلمات الوهم رب أتم لنا حكمتك وانشرح لنا رحمتك اللهم أغضخ علينا من كنوز علمك يا رحمة الرحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبر وعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع صورة الذاريات 13 حصل 833 الأحد ستجوان 2010 بحول الله تبارك وتعالى نتناول قصة ضيوف إبراهيم وإكرامه لهم ثم حالتنا من إكرام الضيف مقارنة بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تناول في هذه الحصة من سورة الذاريات قصة ضيوف إبراهيم من ضيوف الملايكة إلى ودفند في سيدنا إبراهيم كيف إكرمتن ثم متناول حالتنا نوعا ما في المجتمع الجزائري عموما ومجتمعنا حال نحن خصوصا يقول الله تبارك وتعالى من سورة الذاريات بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألتاك حديث وضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكر فرغى إلى آله فجاء بعجل سمين فقرب أولهم قال ألا تاكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله العظيم فأدي الله سبحانه وتعالى بينا نغض في الآية السابقة المعجزة من خلق بنادم وانه وأنه أو أن بنادم إيمانس، والأرض كذلك فيها آيات للموقنين فيها آيات يعني فيه, فيه معجزات تدل على أن الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد، قال تعالى سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اي وعد ربي سبحانه وتعالى ووعده صادق الى ادبين مع مرور الزمن يتضح ان الله تبارك وتعالى موجود انه كائن وانه قوي منتهى القوه ومنتهى العلم تبارك وتعالى وهذا ما شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته نوعما ثم ترقى العلم وترقى العلم الى الان اللي يبين لكل احد ولقريب نحد ويدي وللقران والسنه اللربيه والا ايات الله تنطق في كل مكان في كل مكان تنطق زوال في جسد الانسان وفي الطبيعه وفي كل شيء وحتى في الاشياء الماديه ان الان محسوس سين الانسان يتوخزر ان الانسان يدرك بالعقل وبالعلم وحتى الاشياء اترى الا السور السادس القران الكريم ابتدت من القران الكريم لم تتحقق في وقت ما ويتحق تتحقق على مر الايام يتبين ان الله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه ويفعل ما يشاء وصادق في وعده مثلا مثلا الفساد الذي ظهر في الارض حاليا فساد المعنوي والسيول والفساد الفيضان في هونغري مثلا الذي استجنيت يورنيضان تهتشات فيضان وفيضان كذلك يعني في, في المانيا مؤخرا ست سيماني الماني انهار تم دينين زوانت وهذه الاشياء دلت على شيء انه بندم ابن دميس في السادة مرت فظهر هذا الفساد والفساد الاخر والاكبر هو الفساد المعنوي نشرت الاخبار اذا اذا اذا اذا التلفاز تقول ان يعني وهو الواقع كلنا نعرف هذا الناس مدا يموتون جوعا في غزة من الحصار الذي فرضت عليه اسرائيل هكذا باللفظ انها يعني الزاويون يموتون من غلاء المعيشة والجوع خبر اموني علق الغص ياتي بعدها بقليل قال معنا في استراليا استراليا يقام سباق ل لحفل اوركسترا وصبا يعني غنى نمنيو نيدان الكلاب حشاكم وحشا المقام ماشي جون اوركسترو ونسي الفساد غزرت يعني الاسراف في مكان ثم بعد ذلك الفساد بتجويع خلق الله تبارك وتعالى الوركستر يعني الغناء ما نشي تغنن، هذا الطفن طبل وما نعرفه ما نشي الفرقه تتعاد وجار انتضت الغريب فساد كبير في الاخلاق وعلى كل حال احنا زرنا في وقت ما باريس وشاهدنا في خريطة باريس ولا يمكن أن نذهب إليها قال معنا حشاكم وحشا قدركم عش المسجد مقبرة الكلاب أدعى حشاكم حشكم جنويدي إيجنسيسن كما هو معروف الأغنية والأثرية والمفسدون في الأرض إن الإنتاج ابن الدم اتلاز تعلن ديهدا هر سيدي يبدأ يشيشات يسوات يسيرا يدي تومان شو كذا ان غرز طعم طيدي كذا الاخير هي تكلو تشربو تظل فيه اميمو تتوي المقبرة خاصة للكلاب ويزار هذا فساد وصدق الله العظيم النغي الربي يري الانسانية انه واحد احد وانه ما قاله حقا ظهر الفساد في البر والبحر بماذا بما كسبت ايدي الناس يعني اللي كسبن بعد هذا ديننا رب سبحانه وتعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين يعني يسجد يسجد الخبر وهو عربي يعني لقص شيء او لامر ما يعني هذه التوامر بنادم سكن النمر سكن شرااتيتك ضيف إبراهيم المكرمين سماهم مكرمين هؤلاء الملائكة عليهم السلام مكرمون وهم مكرمون ربي النديسن بالعباد مكرمون كيف لا يكونون مكرمين وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون خلقوا عبادا لطاعة الله تبارك وتعالى بدون معاصي وبدون شهوات وأنت أيها المسلم أيها المؤمن ايها المتقي ايها الموفي اذا كنت حقيقه متقيا موفيا مؤمنا مسلما واش عليك تكتلد ترتقي على درجه الملائكه ميميخه ربي سبحانه وتعالى ابدا يتعش السج امام ملائكته خزرت يكن العبد خلقت فيه المعاصي دس المعاصي الغرائز، دس شهوات ولكن رغم هذا يمشي على الطريق المستقيم والطريق المستقيم هو طريقك أيها المسلم من دارك إلى الجنة ابن عباس يقول سماهم مكرمين لأنهم جاءوا غير مدعوين يعني يوسينز أبينا إبراهيم غير مدعوين و إكرام الضيف دجنسرايلن واجب إسلامي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حديث الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم الضيف الضيف كما روي عنه صلى الله عليه وسلم يأتي برزقه يتزد الزرقص واسيل يعني لا تجربة مع الله واسيل غرس الضياف سُوَلِتَ وَنِخَبَرَ ثم الضيف يرحل بذنوب اهل البيت اني لن ضيف اذا اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون هذا يعني نادس النبي ابراهيم عليه الصلاة والسلام انتم غرباء لا نعرفكم سيولموني مع ايمنس طبعا وانكر امرهم يعني وتفن بغير استئذان لسنن بت اللي انت درت وتفن بغير استئذان وكذلك وتفن يعني وسلم وهو شيء غير معروف في ذلك المكان دة في ناس الضياف خلا أربعة فيما اظن والمهم القرآن الكريم لا يذكر هذا ولا يهتم بهذا انما يهتم باخذ العبرة وبوين العبرة وتفن غرس انجرس دي منس او اسن منش او نميدنو ديقن ميدنو تنسين منكرون وسين سيترا ونتن ولف هو مثلا السلام قالوا سلاما فقال السلام اذا فقربه اليهم قال السلام قال قال سلام القوم منكرون فما لبث ان جاء بعجل سمين يعني بالسين شراء فراغ الى اهله هنا في صورة الذريات راغ يعني ماله يدولت غرسن جاء بعجل سمين يعني تمتم كل ربما يعني في وقت قصير يويا العجل يعني تفانس دمزان الدمزان يتطن بعجل سمين بعجل يعني دشتر وفي اي اخرى حنيذ والمعروف ان العجل ولا الخروف يميل للدمزان ثم بعد ذلك يتوشوى على الحجارة فيكون لحمه يعني من اقمن احلى اللحوم مشوي يعني ايسون مشوي وجئت نت فوتنا القاص النقي صغير إنما يعني يكون على الحجر أضغى إلا نحمى فدي ودي سون العجل فجاء بعجل بعجل هميث حذ حنيذ وهنا سمين فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قربسن هذا العجل أو نفونا سمزان إلا أن يتطد صديق الله س... يعني إلا يتطد اسمه س... ماس صديق في طور تزعلك التمزورت فقربه إليهم الملايكة ولتتن والشين فقال ألا تاكلون أيوه فتتسجهم أشد فأوجس منهم خيفة يحس تقدي سيسن أوجس منهم خيفة يقود يعني تيقودي هو دبنادم نعم إنه ما هو بشر ولكن يوحى إليه كمحمد صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء البشر أن شنين يتلازع يتفادع يفرح يتقود يخلع يتطص كذلك يمشي في الأسواق قاعد تجهتن فظهر الخوف عليه يبين يعني تطفت تيقودي فودمس ننس لا تخف ولا تكت وبشروه بغلام عليم بشرت الننس الى لهلتش صار وهي عاقر وعجوز والطير وقبل وعجوز توسرت يا وبشروه بغلام عليم وبشروه باسحاق على اكثر الروايات انه نبي الله اسحاق الا مجهد ال اسماعيل ولكن هذا قول شاذ الاصل هو النبي اسحاق عليه السلام تسلوا فاقبلت امراته في سر في سرة فسكت وجاء تزدمت تطص ربما ولا يعني وتبين لي الملائكه والتخذير انما الناس فاقبلت ست تطص في صيحة تزقاب استعجب في تعجب هي عجابة بتضامون لم يكن ذلك اقبالا من مكان يعني ويجي تسدد تفعر انما يق يقول العربي اقبل الرجل يفعل كذا ان اقبلت المرأة تفعل كذا يعني تبدأ تجا تبدأ تزقق كيفاش ما تجوهم يا عجابة سبحان الله قالت في مكان اخر يا ويلتا تخلعت سيولة والدة زعلوك تويل دويل فسكت وجهها سكت وجهها يعني العربي يقول سكى وجهه فاميج ملفوسسي وتجيس والسك يقول يقال كذلك اميج ملفوس وتجيس تعجبا ربما سنجيين تنطط تجموني جامعة اصابعها فضربت جبينها تعجبا كعادة النساء اذا انكرنا شيئا هي عجابة وتضرب يعني خدها هكذا بصوت ويسمع الصوت وقالت عجوز عقيم اتلد عجوز عقيم توسرت كمل كذلك العقره والطيرو وكانت ساره لم, لم تلد من قبل قيمة قوله تعالى فأوجس منهم خيفة اي احس من, من نفسه خيفة في نفسه خيفة سلة والتتن معروف الا الضفة ستقدم المعاش اديش وذلك, وذلك الاكرام يكون انسا بين الضيف والمضيف يعني يكون سبب انه انس سبب إن نوع إن المفهمه دا دا دا دا ركوح البال اركح انت ونجمت الانس بين المضيف ولكن هذا مكلوش محبوش يأكل ما ياكل والقل مع الشقاء فقال ومن المعروف ان من اكل طعام انسان امنه, امنة قال انقري الله قال النعمة جرانه النعمة جرانه معناه لتكوني لا لنجتم جرانه وقال بعضهم يعني اعطاه حكمة ننلم ليك عليهم السلام لا نأكل الا بالثمن وانتد غير سلحق انخلص الناس سيدنا إبراهيم كلوا وأدوا ثمنه إذن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدم لهؤلاء الملائكة واثنين الملائكة عجلا حنيذا عجلا سمينا مشوي، شوي يحلو هايل ولكن إننا الملائكة لا نأكل إلا بثمنه الحق قال كلوا وأدوا ثمنه الشت قالوا وما ثمنه نحن إبراهيم إبراهيم بتيزغد, بتيزغد الحقس قال تسمون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم خزرتاني سيدنا إبراهيم وآدابه تسمم الأول تحمد مربي الخر قلن الملايكة لبعضهم إن لا غرابة أن اتخذك الله خليلا غراب إلا ربي سبحانه وتعالى اتخذك خليلا لأنك حامد لله تبارك وتعالى في الأول والأخير سيخزر سيدنا إبراهيم تيوكدي ننس لا تخف ولا تكت لأن الخوف ظهر على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويبقى السؤال المطروح في قوله تبارك وتعالى فأوجس منه مخيفة هنا في سيدنا ابراهيم في سورة الذاريات اما قول الله تبارك وتعالى في سورة طه في شأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سيخزر سحر السحر السحرة ربما يكتسحت دي المثال على كل حال ساعة اني نبشنا مني ماشي لقعه كل من لقتي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع سحرة مع فرعون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا نحن الغالبون سحر نسيب ناس إشار انت سرم غيوين قاعد عين بوشنيت مثال يعني تمشموش تلفسيوين سيوين تغردام قلدي لي فأوجس في نفسه خيفة موسى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يسنتغريتس حق تلفلف كلش ولكن رغم هذا اوجس في نفسه يحس جاجس تغدي باش نخسر العظم ناون السحر وما جو الجب نسحره غريب وعظيم جدا الدي لي نبي الله ومؤمن بالله ومتيقن بالله كما ورد في الاثر سيسي بتغريط ابدا تشو كلش ثم بعد ذلك ادي كفوس سيميس ادد ولتغريط يمين تلفاء ادد ولتغريط شو كلش اين تلفسي ويني دين ديني تخزر المدن توردام تدول التغريد ماني زوام يبين للسحرة انه ليس بسحر وانه قوة الهية هذا السحر الكبير اوجسة في نفسه خيفة موسى جاجس تطف تيقدي بس حول تبين غفستيقدي لانه يؤمن حقيقة ان عصاه عصاه يعني تتلقف كل شيء ثم بعد ذلك لكن لا تباين تقدي فودمس اللي عدم هناش السحرة يذلونه هو لنت اللي يقود الا شك في روحه ولكن ليس بشك في, في نفسه اما سيدنا ابراهيم يبا يتباين تقدي ودمس وليه فهم الاد الملايكة عليهم السلام ولهذا الناس لا تخف ولا بين تجدي و دمس عليه الصلاة والسلام الفرق بين هذا وهذا بين موسى ان تقدس في نفسه اما سيدنا ابراهيم فظهرت على وجهه فبشروا بغلام عليم ابقى سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا عظيم في اكرام الضيف وصدق الله العظيم رب سبحانه وتعالى ان ابراهيم كان امه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من يغت جد جاء سواء في الدعوة إلى الله سواء في الصبر على العذاب سواء في طاعة أبيه سواء في بناء قرية جديدة وهي مكة يويا يويا لهالسعوديين جت الصحراء وهكذا حتى في كرام الضي في الأخلاق العالية إن إبراهيم كان أمة تفدت ويجي درجات من يرجز النجوعار والعظمة لله الواحد القهار وآداب الضيافة عند ابراهيم اولا انه قرب الطعام اليه كل هذا باش نتربغ نشنينا نلمد قرب الطعام اليهم ويجي ربما يتبدل الوقت نكبهي الاخير الوقت ني اجل سمين يمارو ديس مع سعيد وما يتبعه شلات ظالم وما نعرف واش وكذا المشوي ربما القزوز الاخره, الاخره الاخره ربما ديسترل ديفس تقربه اليهم فضله يويسن الاكرام وهذا من اداب الضيافة يعني يخدمهم بنفسه ثم السرعة في الاتيان فجاء بعجل سمين اسماني غنسان يعني يمعلت اغرسد وجدسد كذا الاخيره في وقت قصير بالفا الفا في اللغة العربية تدل السرعة يصار شريني فا صار كذا وكذا فجاء بعجل حميد ثم يحضروا الطعام بدون اعلامهم لو سياني يتبلد اضف يساز هسيني هي وبتا كما كما في قريه معروفه عندنا قال تشرب قهوه ولا ما كان له ضيف يقال له هكذا كيف تقول له تشرب قهوه ولا قال لا هذه عرضه هذه مش عرضه ابدا انما التجدا سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام تحضر له الطعام وبسرعه فراغ الى ال ذهب خفيه ليونس النساء ولا كذا الى اخره يزور يحرجهم وما يوصى حد غرسنا كذا ونسينا القصة قد قد إنما جاء العجل بسرعة فجاء بعجل سمين وهو يعني اختار أحسن الطعام يخير إلى الضيافص أين الله غرسل لخيارة الدارت وهكذا شأن الضيف شأن المضيف الذي يعطي قيمة لمضيفه الزيويد بن شريلان يعني يتشهاه ثم مسلوب العرض الجميل وهو اسنيني هامون يغن ولتتم قال ألا تاكلون او اسنين هامي هشت وما يعني يعني لنا الشورنرس المعاشي جيونا نكذا إلى خيرين ألا تاكلون وهو وكذلك من الأداب كذلك من أداب الضيافة حسن الاستقبال يؤخذ من قول إبراهيم عليه السلام إذ دخلوا عليه وتفن غفس. ويجيز دب كذا تورت دي ما ترزم بتا اللي دي استاورت بتا ويجيغي التخام دخل تبركى دخلو عليه وكذا شأن شأن الـ شأن, الـ شأن المضيف يعني تدارس دي ما تلتا ربما للضيف يعني تورت لا تصلح لنا كذا دبدبن يعني الجواب تمتم تم لو جيز دب دبعه اللي يبدا يدل سينتطني التجنمين تورت ادغزاليد مانايو اسيس ناطف اليسيني وليلين غيفاغن كذا يخمم انما دخلوا عليه ثم قالوا سلاما وقال سلام سلاما في اللغة العربية هذه جملة فعلية والجملة الفعلية في اللغة العربية اقل شأنا من جملة الاسمية فاجاب سلام مبتدى وخبر عندنا في الاسلام واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها قوامون كارون قال انكم قوم منكارون انه يعني ظن الى دقن مدن والتوسنا من الملائكة وهذا دليل على ان سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام يضيف من يعرف ومن لا يعرف ويسي السن وهذا شأن الكريم واني لان الكريم الطباع مش يضيف غير اللي يعرف برك وستاذ دقن ضيف السنتنا والتسين يكرمه كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاه والسلام يعني ايمس يحضر المعاش وينهز غير السمعاش يروى في الاثر انه يمشي ميلين ميلين ديزور هذيك دي اللب دي في الضيف ديفك نضيف داويتين منسون غادي يغجر معس هاديش معس المعاش المبالغه في الاكرام كذلك سيدنا إبراهيم بالغ في الاكرام يقدم لهم العجل وتكلم معهم وحدثهم وجهة نجة معناه واحد نسن وهكذا وهكذا سيدنا إبراهيم علمنا كيفية الإكرام فلنكرم ضيوفنا ايها المسلمون نتعلم الإكرام من أبينا إبراهيم ولا الذي يبحث عن الضيفة وتروي الروايه انه في يوم من الأيام مرة من المرات يودي قنطف بعد سيك اللي بغفص يغلب يوديد يسير يحتمعاس اضيفني وليني بسم الله يبدأ يبدأ بشادي اللقوم اللقومات يتساوت تتميس تاوض والتاوض سيدنا ابراهيم يتساست يزعكت يفهم اليدي مشترك فبعث الله اليه ملكا يزنزدر بسم الله تعالى الملك وهذه نديها فايدة فقط الناس يا إبراهيم اطعمته يعني ربي سبحانه وتعالى الناس شي الشغب ندمه خمسة واربعين سنة ولا خمسين عام شتي مرة واحدة يسجد ساجد خطيط خاطية الكفيتو الاكرام خاطية يعني يلوم تربي سبحانه وتعالى يقول اللوم الان خفيف تقول الرواية ان سيدنا إبراهيم يشمر في تشبرت سابدي تسابق تكلب غفظ التيف ايك الريط الناس هيك تزعك دي تزعك دي بتات تخصد غيري الناس لا اه الندمغ ايه تشهد الناس خصد اتفهمه هامي سيشو كلش اتفهمه هامي تزعك دي هامي ترديد الناس شو دربي سبحانه وتعالى بعث ايلي ملكا فقال كذا وكذا وكذا الناس هرموني الناس اذا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله دخل في دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام اذا نتعلم حسن الضيافه من ابينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نبحث عن الضيف وليقريق نحدلش غيري الضياف ويتسنوا الضياف ويروى في الاثر ان تدارتي لا نوتيت فين الضياف ولتيت فين الملائكه ومطالب مسلم الا تعدت دارت ستات فينديس الملائكه ادد كل وسائل الممكنة او المتمكنة ومطالب ايه مسلم كذلك الى ادعاد تباعس تيوحديين تباعس تيوحديين تباعس جبدا تدمدا وحديا، ويكرمهم عنده ثم بعد ذلك ايه مسلم يزداد مع مر الايام معارف وجد ادعاد المعارف ديما ديما التنيني انما ادعاد غرس المعارف تجديدا وكما يقول المثل معرفه الرجال كنوز أليس كذلك ربما تصدقن حد يزيدك ايمان على ايمان ربما تصدقن حد تجد معاس يعني شؤون دنيويه ولا شؤون اخرويه وفي ذلك من الخير الكثير ومشهور علينا للاسف ولابد ان نقول هذه الكلمه وجيد العيب مشهور علينا شين اتغردت الا الموضوع هو سنفهم دا موضوع اكرام الضيف بدليل لا يغلب انتي الدار غرنا قال نعم ديس لعلي ديس دوريت نا كذا ولكن وجي دقة الدوريت يعني تبعد في في الدارتنا نا مستقلة أماش لا متناظرن يعني فيه محل خاصة للضيوف في اللي هوسيلا يبنى ونهاوسيلا التعول الذي يبنى نا كذا ما دابنا ودي أدي عاد غرنا محل خاصة للضيوف وما اكثر الاحوال ا الا غرس بنادم الضيف هو شرف واجر عند الله كبير كبير جدا في هذه الروح الجديدة نحيي نحيا الروح الجديده يتلفي بعض في بعضنا ونتعمم امم اخوتي لا شيء يعني الا انكرم الضيف تني لا يجوز التعميم ابدا ولكن الروح الجديدة يعني نحييها البعض اللي نبنن هذه ابنادي خمم في الضيف هذه تجي لي قامه الضيف التويل للضيف هو شيء جميل وجي و... وجي و يعني جميل وجميل جدا هذه يعني يدوي بالضيف قال معناه يعشيه ويغذيه و لماء لا بتيل دغريب تيسنس إذا كان تقيا ورعا دعان الضيف إلا دي كن دعاء مستجاب عند الله تبارك وتعالى ولتيدي غير نغاول والنا قال معنا ناهجن... هي دي... كن قال سين يتمسود وقال غيس نجيو له بركار السيد بدا انت كذلك اجل وسيزعلوك الست زعلوك هذه هذه الكلمه يعني مشهورة عندنا تجرع على الالسن قال معنا بدا تسزعلوك سني غادي يجي العرس وهلي جوزي تكرم اخاك المسلم أنه لا تكرم أخاك المسلم إلا في مناسبة خاصة يعني مرة في العام لا يجوز في الإسلام ابدا ليس خلق المسلمين وكان محمد صلى الله عليه وسلم يكرم الضيف تدرت الضيف تدرت مساكين تدرت أهل الصفة فقراء المسلمين إذن لنتعلم آداب الضيافة من النبي محمد ومن النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم ياتينا ان شاء الله في الحصه المقبله لحول الله قال فما خطبكم ايها المرسلون فأجابوا سيدنا ابراهيم فأجابوا إنا أرسل قالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجنا فيها غير بيت من المسلمين والعبره وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم يعني مجمل قصه النبي لوط عليه الصلاه والسلام مع قومه ثم نستخرج العبره اوي السنهامي سيدنا لوط عليه السلام لم يطلق زوجته اما شينغرنوشين ودن وموني وكانت خائنه لزوجها ما هذه الخيانة ولما لم يطلق زوجته هذا نرجع الحسه المقبله ان شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى ان ننتهي دينا لوغريدس والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احبب الايمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوالده منا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا هذا بالنار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين